بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكررة أن تقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الاخلاص في القول والعمل اما بعد ايها الاخوه والاخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسعد الله اوقاتكم باليمن والمسرات بين دفتي كتب السنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله نصرني بالشباب وخذلني الشيوخ فكان الذين قام عليهم دين الله عز وجل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الشباب فنصروه بينما بقية الشيوخ وكبار السن من قريش وغيرهم خذلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر إسلامهم أو امتنعوا عن الإسلام وإذا قلبت ناظريك عبر أربعة عشر قرن وخاصة في القرون الأولى كيف كان للشباب ذلك الأثر العظيم في خدمة دين الله سبحانه وتعالى النقباء الحواريون خدمة الدين طلاب العلم الدعاة المجاهدون في سبيل الله إلى غير ذلك من أصناف الخير وأعمال الخير التي كان الشباب فيها هم الأوائل واستحقوا فعلا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم تلك العبارة إن الله نصرني, بالشيو... نصرني بالشباب وخذلني الشيوخ لقد كان عمر عندما نطق بالشهادتين عمره 26 عاما وأما سعد بن أبي وقاص ف19 عاما وأما علي في التاسعة أو الحادي عشرة وأما الارقم ابن أبي الأرقم الذي اختار النبي صلى الله عليه وسلم بيته ليكون محضنا للدعوة في فترة من الفترات كان أيضا في عمري أحد عشر عاما وقلب ناظريك أيضا في أعمار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ستجد همة عظيمة في خدمة دين الله جل وعلا بل إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاء إلى شاب ثقف اللقن. وقال إنك شاب ثقف ذكي نبيه وإنا لا نتهمك فتولى جمع القرآن فكان زيد بن ثابت الشاب الذي لم يصل إلى العشرين بعد إلى العشرين لم يصل هذا الشاب إلى عمر العشرين يعني هو بأعمارنا اليوم في سنة ثانية جامعة أو أول جامعة ومع هذا هو الذي تولى جمع هذا المصحف سواء من أفواه الناس أو من خلال الصحف التي كانت عند حفصه وغيرها لقد كان أولئك الشباب يدركون مهمتهم في هذه الحياة ويفقهون الإسلام الفقه الحقيقي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسعه للناس قولا وعملا بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام لقد فهموا أن هذا الدين أيها الإخوة دين رحمة دين سلام دين هدوء دين سكينة ليس دين تخريب وتفجير وتكفير وقتل للناس هكذا كان فهمهم ولذلك بارك الله عز وجل في تل ذلك الفهم وفي تلك النية فوصلوا في عدد قليل من السنين بأن فتحوا نصف الكرة الأرضية حتى أننا نابليون بنو بارت عندما كتب مذكراته وكتب عنه أيضا بعضهم مذكرات قال بالحرف الواحد ما أظن أمة مرت على الأرض كالعرب وهو القائد المعروف الذي دوّخ الدنيا ومع هذا مدح تلك الفتره ولسنا بحاجه لمدحه لكن عندما ياتيك شخص من اعدائك والحق ما شهدت به الاعداء يخبرك فعلا بحقيقه تلك المرحله التي عاش اولئك القوم لقد فهموا ان الاسلام عباده وحضاره فينطلق شخص واحد او مجموعه من الاشخاص او جيش لا يذهبون من اجل تقتيل الناس بل من اجل شيء واحد نشر رايه الاسلام واخراج الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد وتقلبت بالناس السنون ومرت على الناس أحداث ليست فقط هي وليدة هذا القرن أو هذا العقد بل منذ سنين عددا في تاريخ الإسلام ستجد أن ثمة مواقف مرت على الأمة نتيجة لأسباب معينة أو فهوم مغلوطة أو غيرها من الأشياء مما سنتكلم عنه إن شاء الله في هذا اللقاء تحول ذلك الفهم الجميل الرائع لنشر الإسلام وهداية الإسلام إلى فهم آخر فبدأ أولئك الأشخاص يساهمون في تشويه صورة الإسلام والأسف بل ويمنعون الناس وأصبح الناس اليوم يفتنون بالمسلمين فيمتنعون عن دين الله عز وجل عندما يرون صورة شائنة يرسمها بعض, بعض الأشخاص إذن عندما تتأمل في, في واقع الشباب الحقيقي فهم الدعاه والهداه والنقباء والحواريون والمجاهدون وخدمة العلم وطلاب العلم وغير ذلك من المعاني هذا الطريق هو الذي نشد من أزر الشباب فيه وأما الطريق الآخر فنحن نحاول أن نسلط الضوء عليه في هذه الليلة لنرى ما الذي حول أولئك إلى هذه الصورة اليوم التي نراها هذه المناظر اليوم المزعجة في المجتمعات المسلمة هل هي مناظر حقيقية هل الشاب عندما يبدأ بتقتيل أهل بلده او بتقتيل اقاربه ثم يبايع اشخاصا في خارج حدود بلده ويصبح هؤلاء الاشخاص يتحكمون فيه في الداخل وفي كل مكان هل هذا التصرف تصرف صحيح حقيقي عندما يمارسه هؤلاء الشباب وهل قضيتنا ايها الاخوه هي قضايا فكريه ام لدينا قضايا اخرى ايضا فلدينا قضايا أيضا سلوكية أخلاقية توجد في المجتمع من المخدرات والفواحش والسرقة وغيرها كل هذه الأمور سنسلط الضوء عليها في هذه الليلة والمشكلة أيها الأحبة عندما نتكلم عن الحراف فستطغى لغته اللغة السلبية في هذه الليلة لكننا سنحاول إن شاء الله تعالى أن نلطف الجو وإن كان الأمر فيه نوع من الصعوبة لكن نرجو إن شاء الله تعالى أن نوفق أيها الإخوة هؤلاء الشباب الذين نتحدث عنهم في هذه الليلة يمثلون أكبر تركيبة سكانية في المجتمعات بل إن غالبية الشباب يعيشون في البلاد في بلاد العالم الثالث أو ما يسمى بالعالم الثالث بالعالم العربي والإسلامي 85% من إجمال عدد الشباب في العالم يعيشون في العالم الثالث يعيش في الدول الأسيوية حوالي 60% من الشباب وتشير منظمة اليونسكو أن غالب غالبية سكان المدن في العالم الثالث من فئة الشباب بل أيها الإخوة بأن نسبة, نسبة الشباب في الأحياء الفقيرة يصلون إلى خمسين في ونسبة الصغار الذين تقل أعمارهم عن 15 عشر سنة في دول مجلس التعاون تصل نسبتهم إلى 44% في من عدد السكان أما في بلادنا في السعودية فنسبة الأعمار من 10 إلى 29 وعشرين سنة فمجموع هؤلاء من العدد السكاني يساوي 41% فأنت تتكلم على عدد كبير وضخم فإذا كنا نتكلم على 20 مليون نسبة عدد السكان فأنت تتكلم على 8 ملايين هؤلاء شباب في سن الزهور ينبغي عندئذ لم نعتني بهم بلا شك وأن نهتم ببرامجهم النوعية على جميع المستويات وعندما نتحدث اليوم على جميع المستويات فإن أول مستوى ينبغي أن نركز عليه هو مستوى الشاب نفسه لا نريد ان نلقي بالله مع الآخرين فإن الآخرين مشغولون بأنفسهم بقضاياهم لكن أن يظل الإنسان يعلق أخطائه لأن تلك الجهة لم تعمل ذلك الشيء ولأن الوزاره الفلانية لم تقم بذلك الدور فإن هذا أيها الإخوة من العجز الذي نراهم في بعض الشباب بل اعتني بنفسك تحمل مسؤولية ذاتك ابن مجدك وتاريخك وعزك وفخرك بنفسك أنت أما أن تنتظر أن يدفعك الناس للمجد فستظل في مكانك لسنين طويلة عندما نسلط الضوء أيها الإخوة مرة أخرى على الشباب في المجتمعات العربية والإسلامية فسنجد شبابا سلك سلوكا منحرفا مصاحبا للرفاق السوء متكاسل عن العبادات عليه مظاهر غير إسلامية عنده همة ضعيفة وتفكير سطحي سهرات طويلة عدم اهتمام بالدراسة عقوق للوالدين إلى غير ذلك من الصور التي نسمعها بين فترة وأخرى أما في الجهة الأخرى أيها الإخوة فلدينا شباب سلكوا الطريق المستقيم هو شاب عفو اللسان والجنان حريصون على عباداتهم مهتمون بأنفسهم وبتطويرها كذلك همة عالية ويفكرون في معالي الأمور بار بوالدي معتني من دراسته إلى غير ذلك من الصور المشرقة الرائعة فلا ينبغي أن تبقى على أذهاننا أيها الإخوة الصورة السلبية لهؤلاء الشباب ففي المجتمع عدد كبير من الشباب الرائعين المميزين الذين يرسمون فعلا حضارة ومجدا للبلاد والمجتمعات التي يعيشون فيها ونحن بحاجة أن نعتني بهذا الصنف الكبير كما أننا نركز اليوم على ذلك الصنف الذي أظله بعض الأشخاص أو انحرف نوعا ما سواء كان فكريا أو سلوكيا إلا أن العدد الكبير الضخم في المجتمع هو هو الشباب الذين يحتاجون إلى من يعتني بهم ويقوم خطاهم ويمنع أيضا يمنعهم من الوقوع في الخطأ كما وقع غيرهم ولذا يطرح أيها الإخوة هذا الموضوع فعلا لنعرف حقيقة الخطر الذي يحيط بالشباب خاصة في هذه الأزمنة مع زيادة التحديات والصعوبات التي تواجههم ثم لمعالجة واقع معاش اليوم من خلال بعض الممارسات في البلاد العربية وفي بلادنا أيضا سواء كانت سلوكية أو فكرية لنتعرف على الأسباب الحقيقية وراء هذا الأمر وهذا من الأهمية بمكان فإن كثير من الأمور يتأخر علاجها بسبب أن الأسباب تطرح حيانا بسطحية فلا ندخل في العمق ومن ثم تجد ان هذه الاسباب تتراكم عبر الزمن ثم يحصل بعد ذلك الخطر الكبير المدلهم مع المجتمعات او احيانا تعالج بعلاجات بسيطه وتافهه وتجد ان هذه العلاجات لها رده فعل فقط لسنه سنتين شهر شهرين ثم بعد ذلك تنقضي من اللطائف الجميله ان يقولون كان هناك قريه من القرى او قريتان وحتى يمر من هذه القريه للاخرى والعكس فإنهم يحتاجون ان يمروا على جبل فهذا الجبل مرتفع وشاهق والمرور بالدواب فيه فيه خطر كبير من درجة الخطورة الموجودة فيه أن الناس والدواب يسقطون من أعلى فاجتمع أهل القريتين وقالوا لا بد من حل فقال أحدهم الحل السليم لهذه المشكلة ما هي أن نبني مستشفى في الأسفل فإذا سقط أي إنسان نأخذ بشرة المستشفى ها هذه المسكنات خطيرة لانها على المدى مسكنات هي ليست علاجات في الحقيقه ولهذا قالوا نبني مستشفى في الأسفل أي إنسان يسقط مباشر ندخله لهذا المستشفى العلاجات بعد حصولها أو المصائب بعد حصولها تحتاج إلى جهد ووقت ومال أضعاف مضاعفة عن لو عولجت من أولها ولهذا نحن نقول قنطار وقاية أو درهم وقاية خير من خير من قنطار علاج والوقاية خير من العلاج المهم أحدهم اقترح رأيا وقال بدل أن نبني مستشفى في الأسفل وطاقم أطباء وإسعافات وأشياء كثيرة نعمل نفق بين الجبل أو في هذا الجبل ثم نصل بعد ذلك وعملوا هذا النفق وحلت هذه المشكلة نحن أحيانا قد تكون الأسباب والعلاجات تحتاج إلى نوع من الألم يصيبنا أنه عندما نضع أيدينا على بعض الجراح مؤلمة فعلا لكن أثرها على المدى البعيد نافع ومفيد أيها الإخوة أيضا للتعرف على كيفية بناء الشاب الذي ينشا في عبادة الله تعالى لقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنف من الشباب حينما قال سبعة يظلهم الله ذكر منهم وشاب نشأ في عبادة الله هؤلاء الشباب هم زهرة هذه الحياة هم حلاوتها هم جمالها هم روعتها أيها الاخوه إذا رأيت ذلك الشاب قرت عينك به وفرحت فعلا بمثل هذا الشاب الذي سلك الطريق المستقيم بفهم صحيح واعي دون ان يتعرض لاي شبهه او لوثه او شهوه من شهوه من الشهوات هذه المظاهر التي نراها اليوم على على الشباب لابد ان نفهم سببها سبب ظهورها فانت قد تجد شاب في الشهر الاول كدش وفي الشهر الثاني قزح وفي الشهر الثالث حالة أخرى تماما لشعره أما اللباس فحدث ولا حرج وأما الأقراط التي يلبسها أو الأساور على يديه أو تقليد ممثل أو لاعب أو نحو ذلك فهذه مما انتشرت وابتلى بها كثير من الشباب وإن كان هذا في الظاهر لكن هذا الظاهر الذي نراه خلفه باطل ونحن دائما من نركز أيها الإخوة على العرض وننسى, وننسى المرض لا بد أن نغوص في هذا المرض لا بد ان لا ان لا يشغلنا راس الجبل الجليدي لان هذا وهم نعم قد يدمره يدمر, يدمر السفن الجبل الجليدي لكن الذي يدمره على الحقيقه هو اسفل هذا الجبل الذي لا يظهر للناس وهذا الأسفل وهذا الباطن هو الذي بحاجه لامثالكم من المربين والمهتمين والمعتنين باولادهم لانه في الغالب ايها الاخوه الناس عندما يأتون لعلاج المشاكل يتعاملون معها تعامل الشرط تعامل الأمن الأمن ينظر لماذا للظاهر المهم أنه هناك نوع من السكينة والاحترام والتقدير لمجمل القوانين الموجودة في المجتمع هذا الذي يحرص عليه الأمن لكن المربون لا المربون يغوصون في الأسفل ينزلون إلى أسباب المشاكل لماذا ظهرت هذه على السطح لماذا طفت هذه المشكلة لماذا هذا الشاب يقتل ابن, عم أبن عمه لماذا قتل والده وقتل خاله؟, قتل خاله لماذا حصلت مثل هذه الظاهرة لماذا هذا تحديدا من إخوانه وهم ستة إخوة في داخل البيت شرب المخدرات والثاني وقع في الفواحش والثالث سرق لماذا؟ مع أن البقية كلهم تعرضوا إلى تربية واحدة والناس تقول بأن الأبناء مثل عجينة يمكن أن تشكلهم كما تشاء لماذا لم يتشكل مثل هذا الإنسان؟ إذا لدينا مشكلة نحتاج أن نأتي إلى العمق إلى الجذور لنرى أسباب هذه التصرفات وهذه المظاهر دعونا الآن نركز على هذا الشاب الذي في سن الخامسة عشر إلى الثامنة عشر وقد تزيد قليلا هذا الشاب أيها الإخوة تميز بمجموعة من الميزات أولا النمو الجسمي والتغيرات الجسمية البارزة فلم نصبح ذلك الطفل الصغير الذي تقول له بابا وتقول له بعض العبارة لا هو الآن جسمه نما وتحول إلى شخص آخر وأصبح إنسانا بالغا مكلفا إلى غير ذلك الأمر الثاني ظهور وبروز الغريزة الجنسية والتطلع للآخر في أول سنية المراهقة يبدأ الإنسان بالحب المثلي بمعنى أن الشاب يحب شابا والفتاة تحب فتاه ثم بعد ذلك إذا وصلوا قرابة سن السابع عشرة الثامنة عشرة ينتقلون الحب الغيري بمعنى أن الشاب يبحث عن فتاة والفتاة تبحث عن, عن شاب هذا في الغالب لكن مع النضج الموجود اليوم والبلوغ المبكر تجد أن الشباب والفتيات يلتفتون إلى الحب الغيري في مراحل مبكرة ولهذا قد يكتشف الإنسان في بعض الأحيان أن عنده بنت أو ولد لا يزال في المتوسطة ومع هذا يشاهد مقاطع محرمة له صداقات منوعة وعبارات تخرج من فمه أشياء مؤلمة ومن يعني يعيش منكم في عالم الاستشارات ويسمع اتصالات الناس يبهر كيف شاب فقير متوسط وعنده هذا العدد الضخم من الصديقات والحب والغزل والصور والمقاطع الإباحية وغير ذلك من الأشياء. ما السبب في هذا؟ هذا النضج المبكر أيها الأخوة والبلوغ يدفع بهؤلاء الشباب إلى أن يبحثوا عن من يشبع هذه العواطف الموجودة لديهم الميل الاستقلالية وإثبات الذات والسعي لاتخاذ القرارات بنفسه دون تأثير لأسرته وهنا يتأتي الآن قضية أن أن كما قال علي بن أبي طالب لاعبه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا هذه السبعة الأخيرة التي بعد الخامسة عشرة التي فيها المصاحبة فيها احترام لهذا الإنسان نعم هناك سلطة ضابطة في المنزل وهناك قائد للمنزل لكن إعطاء هذا الإنسان أيضا قدره من الاحترام والمحبة ونحو ذلك سوف يصنع منه شيئا آخر ولهذا تلاحظون ايها الاخوه في أحد النبي عليه الصلاة والسلام عندما استشار الصحابة استشار الكبار ولا الجميع الجميع ولما دفع إليه الماء صلى الله عليه وسلم وشرب منه وكان على يمينه ابن عباس وعلى يساره الأشياخ لم يقدم الأشياخ وإنما قدم من؟ ابن عباس واستأذن ابن عباس فقال ما كنت لي اعطي فضلتك احد ما معنى هذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر المرحله العمريه التي هم فيها الصفات الموجوده في هذه السن التمرد على العادات والتقاليد والانظمه والسلطه الوالديه والسلطات الرسميه في المجتمع عنده من نوع من التمرد هذا التمرد يمكن ان يستثمر بالمناسبه في اشياء نافعه للبلد وسأذكر إن شاء الله في الأخير قضية التطوع وكيفية يمكن استخدام التطوع في حل كثير من المشاكلة المجتمعية. فلدينا تمرد على العادات والتقاليد كما ترى اليوم. العادات الموجودة مثل التي سار عليها الناس التي يمكن نسميها بلسان الشرع المرواة وهي متفقة الناس على حسنه وليس مخالفا للشريعة. أما الأخلاق فهي متفقة الشريعة والناس والفطرة على على أنها صحيحة مفيدة للناس لكن تجد هذا الإنسان يتمرد على عادات بلده على عادات مجتمعه على عادات أسرته ايضا ويفعل أشياء لم تفعلها أسرته الاهتمام بالمظهر الشخصي وحب البروز يعني واحد لابس أحمر كامل كل شيء ما السبب في هذا؟ ما الذي يدفع بعض الشباب إلى عمل قرط هنا في أذنه أو إسواره أو يحلق لك هذا نصف الرأس بقية مزرعة وتحت حوش فاضي ما فيه ولا شيء من الذي يجعله يفعل مثل هذا العمر ويجلس مع والديه ويستمتع بمن يتكلم عليه اصلا إيش هذا الرأس يا أخي خلاص هو شعر بأنه نحن هنا إذا نستنتبه إليه حتى لو انتبهوا إليه بالخطأ ولهذا تلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كان يثني على كثير من الصحابة وهم صغار سن لماذا ليملأ هذا الفراغ الموجود لديهم اذا الاهتمام بالمظهر الشخصي وحب البروز هو جزء من شخصيه الشاب في هذه المرحله العمريه ايضا توسيع الافق الاجتماعي واقامه العلاقات الاجتماعيه مع الاخرين كثير هم اصدقاء الشباب في هذه الفتره وتجد شله ما شاء الله كبيره سواء في الاستراحه او على الرصيف او في اي مكان شلا فيها عشرة خمسة عشر وكما هو معلوم ايها الاخوه أن الانسان كلما زاد عمره كلما قل لاصدقائه الذين يبقون معك في اخر الحياه قليل لكن في أول حياه كثر. تجد الشخص الآن لو الأرقام الموجودة في جوال كل واحد منا عاد الضخم والناس كما قال ابن الجوزي ثلاثة أقسام: معارف وأصدقاء وإخوة. الناس ينبغي أن تجريهم على هذا السنة. لأن الوصول الإنسان إلى مرحلة الأخوة في الله لا تاتي هكذا جزافا يا أخو نعم ليس لها خطة زمنية بمعنى إنه لا بد أن يستمر ثلاث سنوات حتى يصل لا لكن هناك أول شيء معرفة ثم بعد ذلك تأتي الصداقة ثم تأتي بعد ذلك الأخوة التي هي سمة المؤمنين والتي مدحها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وجعلها المراتب العليا في الآخرة إذا توسيع الأفق الاجتماعي الصداقات وهنا يتدخل الأشخاص يتدخل الوالدان ليس في الاختيار ولكن في وضع الضوابط لأنك لا يمكن أن تضبط هذا الموضوع أنت لست معه في المدرسة. لست في الشارع لست في المسجد ولهذا هو سيبحث عن فيه الذي يرتاح إليه يجد عنده ما لا يجده عند غيره قد تجد يعني تجد بعض الشباب في هذه السن النقص الموجود عندهم يملؤونه عن طريق شاب منه فإذا كان عنده مثلا البيت يضيق عليه في الجانب المادي يبحث عن صديق عنده ماذا أمور مادية في جانب عاطفي بحث عن شخص رومانسي يعني يعطي كلمات حلوة ويمدح الناس ويثنى عليهم ونحو ذلك ولو رأى كل واحد منا ولده مع الشباب لتعجب فهم عالم آخر تماما ولا يمكن أن تصدق بأن هذا الإبن الساكت على مائدة الغداء والعشاء وفي ركوبة للسيارة أنه ابنك فهو هنا قائد ويدير عشرة أشخاص بالراحة وإذا تكلم سكت البقيه كلهم هنا يأتي دورنا نحن كآباء أن نكتشف أبناءنا وأن نوجههم الوجهة الصحيحة الشباب أيها الاخوه أو الناس عموما أحد قسمين إما ضعاف همة أو أقوية همة ضعيف الهمه يحتاج إلى تقوية وقوية الهمه يحتاج إلى تحديد اتجاه أن تقول له المكان من هنا المكان من هنا وذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم عمل تكامل من الصحابة واحد في القرآن والثاني في العلم والثالث في الفرائض الرابع في كذا كل هذا أيها الاخوه من نعمة الله عز وجل على الناس عدم الاستقرار النفسي والعاطفي عدم الاستقرار النفسي والعاطفي كل واحد في بيته قدر الضغط ولا لا صح قدر الضغط هذا داخل شيء مهول هذا الشاب عنده قدر الضغط في داخله من الأسئلة المحرجة والمقلقة لكنه لا يستطيع أن يقولها ومن الأشياء العاطفية التي تتأجج في داخله خاصة إذا بدأ يكتشف نفسه عاطفيا. ودخل في, في, في حياته طرف آخر مغاير بدأت هذه العبارات والرسائل والتصبيحات الأولى وما شاء الله الواتساب ما قصر بدل ما كان يكتب الواحد قلب ولا قلبي ولا شيء مباشرة زعلان حط قلب مشقوق تبغى ورد الورد جاهز تبغى قبل شيء كل شيء جاهز الآن تمام؟ وذلك اكذب من مشاعر القرن العشرين هذا ما فيه واحد يبكي ايش يسوي؟ حط لك وجه يبكي وهو هناك يشجل يفطر ولا هداه يحصر عنك ولا يرسل لك رسالة بس أنه فيها وجهه يبكي هو ما يدري عنك مشاعر الآن هي معلبة جاهزة مجمدة لا حقيقة له ومن ثم تجد ان الأخوة المحبة المودة قليلة ابن الجوزي يقول والأخوة في الله بعد القرن الثالث لا تبحث عنها كلامه أنا ما دخل فيه هو يقول بعد القرن الثالث ما في أخوة في الله في أصدقاء في معارف ولهذا جربهم يعني اليوم أرسل رسالة في المجموعة اللي معاك قلهم أبغى عشر ألف سلف كلهم يخرجون غادر غادر غادر غادر <تصفيق> ما تعصره لأحد هذه <تصفيق> فلوس مو يعني معنا ما يحبوك لا لكن عاد المال محك لما مات الزبير بن عوام لقي أحد الأصدقاء الزبير ولده عبد الله قال مات أبوك رحمه الله كم ترك من دين قال ألف ألف يعني كم مليون قال عليه نصفها علي نصفها نصف المليون علي والباقي عد يعني يفعلوا فيه ما تشاؤون عدم الاستقرار النفسي والعاطفي هذه قضيه مهمه يحتاج انه الاب ينتبه لهذا لهذا نصيحه لوجه الله من كان ولده مهيا شبه مهيا مهيا غير صحيح شبه مهيا للزواج المبكر فليبادر به زوجوهم حتى البنت احد الاصدقاء ساكن بجواري كان الان انتقل تزوج فتاة ما شاء الله في المرحلة متوسطة ألا عنده أربعة أبناء ما شاء الله مشت أمورهم وارتاحت وسعدت و... لماذا هذا التشديد والتعقيد لماذا هذه المبالغ التي تكسر الظهر اليوم ينبغي الناس أن يعقلوا وأن يتعقلوا وأنتم إن شاء الله من هذا الصنف الذي فعلا يدرك خطورة تأخير الزواج على الشباب اليوم دخلت لدينا قضية خطيرة وهي أن الشباب يتزوجون في الثلاثينات الآن في آخر الثلاثينات أو في أول الثلاثينات بينما يسأل العام والعام والعام متى تزوجه؟ ما شاء الله بدري والواحد ما يصل لعمر عمر أربعين لو عنده أولاد ما شاء الله يشيلون البيت وأمهم وكل أحد التفكير في المستقبل هذه قضية مهمة عندهم يفكر في الزواج في العمل في الاستقرار المادي وكل شيء وهذه قضية ملحة عنده ولهذا تجدهم في في المرحلة الجامعية عندهم نوع من الإحباط احيانا أسأل طلابي في القاعة الدراسيه في الجامعة يعني إيش تنظرون للمستقبل قالوا والله ما ندري أنا أخوي جالس في البيت ما عندي شيء فأنا سأكون ماذا مثله هذا خطير جدا وسأتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل أنه احنا صار عندنا مشكلة أنه ربطنا العلم بسوق العمل فلا هو تعلم ولا هو استفاد من سوق العمل صح؟ لكن لو قلنا له الله سيرزقك الله عز وجل قد كتب رزقك لكن لا تخرج من أربع سنوات إلا وقد تعلمت ولهذا أول ما يشتغل في أول شهرين ثلاثة أشهر تجربة يطردوه من المنشأة لأنه غير مهيئ للعمل لأنه لم يبني نفسه في العمل ولهذا دائما أقول لطلابي في الجامعة ابدأ بكتابة سيرتك الذاتية من المرحلة الثانوية ما كتبتها من الجامعة لا تتخرج من الجامعه الا وانت جاهز للوظيفه كيف تتوظف قبل تخرجك من الجامعه هذا هذا التفكير الصحيح الذي يفعله الشاب بعض الشباب يتخرج من الجامعه عنده شهاده حسن سيره وسلوك والشهاده الاصليه تمام وملف بلاستيك كان اخضر تحول بلاستيك الان ويكتب ورقه واحده سي في سيره ذاتيه وانتهى الموضوع لكن لما ياتيك انسان عنده خلال اربع سنوات خمسين دوره ويطقن أربعين في المئة من اللغة الإنجليزية مثلا حتى تقبله الشركات وعنده مثلا بي إم بي إدارة مشاريع وعنده تخطيط استراتيجي وعنده وعنده تجد أن هذا الشاب كل الناس تتلقفه ويبدأ براتب عالي لكن شاب يبدأ من الصفر وثم الذين يزاحمونه على هذه الوظيفة أعداد كبيرة هذه المشكلة ولهذا أنا أرى هنا يعني شباب ما شاء الله كثر جهزوا أنفسكم للحياة الحياة تعاش أيها الإخوة لا تقرأ الحياة أنك تدخل في في معترك الحياة وتبني نفسك بشكل صحيح عندما تأتي المقابلة الشخصية تحترمك الناس أن عقلك كبير لأن أوراقك التي تقدمها بين أيديهم توازي عقلك بل عقلك يوازيها وزياده حب الاستطلاع والتجديد هم أكثر الفئات أيها الأخوة قدرة على العطاء والبناء وأكثرهم عرضة للتيارات الفكرية والسلوكية وهذا هذا ما يستثمره أعداؤنا اليوم في الوصول للشباب. من عشرين سنة في المحاضرة نحن نقول يا أيها الناس احرصوا على البناء الترفيه العناية بملء أوقات الفراغ ببرامج وكذا وما زلنا في أماكننا من عشرين سنة ونحن ندب حظنا في الأكسو بوكس والسوني وسوني ثري وبلاي ستيشن وغيرها صح؟ ما احد قدم للامه مشروع يزاحم به الصينيون واليابانيون حتى تعرفوا حجم التخلف الموجود عندنا على مستوى الامه الإسلامية يبنون الناس مساجد ومعاهد وغيرها لكن اين بناء الإنسان والاعتناء به الله قال عن موسى ولتصنع على, على عيني نحن نحتاج أن نصنع الشباب اليوم على عيوننا من خلال خطة واضحة تبني فيها هؤلاء الشباب بحيث تعرف نقاط الفراغ والضعف الموجود عندك ثم تبدأ بعد ذلك بملئه ما يصل هؤلاء الشباب لهذه المرحلة إلا وقد هيئوا لدينا ثغرات كبيرة وثقوب حضارية للأسف الشديد لم تملأ إلى اليوم اين المبادر لها؟ لازلنا فقط في ردود الأفعال وندب حظوظنا دون أن نبادر والله مستعان أخيرا مرحلة تكوين الاتجاهات واكتساب القيم المجتمعية يحتاج الناس هنا أن يركزوا على هذا الجيل قمت بزيارة لبعض الدول الأوروبية للإطلاع على النوادي الشبابية هناك والذي يسافر منكم هناك لعمل أو لحاجة من الجميل أن يزور تلك الأماكن يعني أنا زرت مثلا ألمانيا فيها وفي هولندا نوادي سبعة أدوار خمسة أدوار ستة أدوار وفي دور للمدمنين ودور للمواهب ودور رياضي ودور قوة ودور بناء فكري وعقلي ايضا للشاب تجد أن الشاب يتكامل فعلا تصبح هذه ما نسميها عجلة الحياة في إدارة الذات والوقت كلها متوافرة ومتكاملة يا أيها الشباب يا أيها الإخوة أنتم أيها المدرسون المربون أحتنوا بهذه الملفات نحن نحتاج إلى شخص يرفع يعلق الجرس يبدأ بمشروع يبني فيه على أقل شباب عائلته اترك الآن لا تفكر في قضية مجتمع ستنتقل هذه الفكرة إن شاء الله تعالى إلى ما بعد ذلك إن شاء الله من مظاهر هذه المشاكل أيها الإخوة طبعا هؤلاء الشباب هذه السمات التي ذكرناها والخصائص إذا لم يعتنى بها وتبنى بشكل صحيح ظهرت هذه المظاهر التي أسردها عليكم على وجه السرعة تجد أن الآباء لديهم شكوى متواصلة ولدي لا يفهمني يعصيني ولا يطيعني ولدي شخصية غير جادة يميل إلى الشلل ليصدق أقوالهم لا يحب العمل لا يقيم وزنا للعمل والدراسة لا يهتم بصلاته يتعلق بتوافه الأمور لا يتذكر ولا يتعب يهتم بمظاهر الترف الميوعة متعلق بالتجوال في السيارة بلا هدف عنده سهر طويل والنوم كذلك أطول عنيف على إخواني كثير الصراخ سريع الغضب شفتوا لما قلنا لكم عدم استقرار نفسي وعاطفي هنا تظهر عنده هؤلاء لا يجلس مع بيجره ولا يخدم الضيوف كثير الكذب والتحايل يرى نفسه في البيت كانه غريب فلا يجلس مع اهل البيت يعتبر طلباته ملزمة لو... طلباته ملزمه لوالدي دون ان يقدم شيئا غامض في تعاملي مع والدي لا يصرح لهم بشيء عند مناقشته يسير في الحياه بدون هدف لا يثق بقدراته بل لا يعرفه يستهتر بالناس يهتم بالكمال المزيف يكثر من الحديث في الهاتف ملتصق به مدمن على الهاتف متعلق بالكره في كل اوقاته هذه بعض الأشياء التي نسمعها من الشباب ولا لا شيء حسن نسمعها من الآباء عن الشباب ليست بالضروره أن تكون مجتمعة في شاب لكن في الغالب يعني يجمعها بعض يجمع هذه الأشياء بعض المظاهر منها أغلبها مما سمعتموه قبل قليل في مظهر يجمعها كلها هو افتقاد الجدية في حياة الشباب اليوم الجدية ضعيفة لماذا أن نعاش أو ولد وفي فمه ملعقة من ذهب ولد في الترف والذي ولد في الترف أيها الإخوة كما قال عمر الخطاب لا يعرف الإسلام من لم يجرب ماذا أو من لم يعرف الجاهلية الذي يعرف حر الجاهلية وظلم الجاهلية وفساد الجاهلية يعرف الإسلام ويتمسك به لكن عندما ولدوا هؤلاء الشباب في حياة مترفة لم يتحملوا فيها مسؤولية حتى على مستوىهم الشخصي أنت تجد بعض الأسر في المراحل الأولى من حياة أبنائهم يحلون لهم الواجبات يدمروهم بهذه الطريقة يدمروهم دعه يتحمل ودعه يضرب اليوم الثاني يحاقب يؤدب يسمع كلاما قد, قد يجرحه لكن يشعر بأنه هو الذي ينبغي أن يتحمل مسؤوليته لما تحملنا مسؤوليتهم أيها الاخوه أصبح يفكرون عنهم بالنيابة يسخرونهم أيضا بالنيابة أشخاص آخرون ملكوا قدر على القيادة الذين يتحكمون اليوم في الشباب ويجعلونهم قنابل موقوتة في مجتمعاتهم هؤلاء أشخاص غير عادي استطاعوا فعلا أن يتصرفوا بهؤلاء الشباب ويضلوهم كما سمعتم إذن افتقاد الجدية هو أحد المظاهر الخطيرة اليوم الموجودة في المجتمعات ولعل أسلط عليه الضوء بإذن الله تعالى هذه المظاهر التي رأيتها قبل قليل يمكن أن نجملها في خمسة أشياء لا يمكن ان يكون هناك انحراف الا في واحد من هذه الخمسه وهي اللي حضر اللي شاف درس او قناه المجد بيعرف امم الانحرافات تكون في خمسه اشياء اما هاي يا اخوه ايوه سمعت انا اجابه طيبه الوقت وإيش والعشاء والبروست والله خلاص في فمي رجع ما تسمع على شيء طيب هاي أخوة في خمسة أشياء أي انحراف اليوم موجود لا بد أن يأتي أو يصب في واحد من هذه الخمسة أو كلها او بعضها أو جلها من يعرف في جوائز يا أحمد في جواز الشباب لا الشباب نزوجهم صار واحد عليكم في المكتب غسالة توماتيك ها إيش تعصب جميل ايضا أبغى الشباب ها الفراغ جميل الصحبة هذه أسباب السبب هذه أسباب كلها أنا أقول أنواع الانحراف الانحراف خمسه ها فكري وسلوكي وشوقي ما خلصنا هذيك لا حتى الفكري والسلوكي هو اثنين صحيح لكن هذه الخمس تسمى في الشريعة بالضرورات الخمس اللي هي الدين والمال والعقل والنفس والارض اي انحراف يقع فيه الشاب واحد من هذه الخمسة إما أن يقع الحراف في دينه صحيح؟ وإما أن يقع في المال بالسرقة مثلا ونحو ذلك أو يقع في العرض بالفواحش وغيرها أو يقع في النفس بالانتحار أو القتل أو غيره أو يقع في ماذا؟ ها العقل المسكرات والمخدرات أو الأفكار الهدامة التي يتبناها من خلال موقع أو صفحة في تويتر أو في الإنترنت أو, أو لعبة أو غيرها هنا يبدأ هذا الإنسان يضيع عقله وفكره ومن ثم نحن بحاجة فعلا أن نحصر مثل هذه الحرافات هذه الحرافات لا تخرج عن هذه الأنواع الخمسة وكل نوع أو الحراف سيقع فيه الشباب لم يخرج عن هذه الخمسة ولذا الشريعه دائما أيها الاخوه تحرص على هذه الكليات وقد قلت لكم في درس سابق لما نأتي ونتحدث عن أهداف الشاب في الحياة ما في داعي نكثر له ونقول له والله عندك خمسين هدف ستين هدف لا أي إنسان في الحياة عنده ثلاثة اهداف إصلاح الدين إصلاح الدنيا إصلاح الآخرة بس ثم إصلاح الدين تعمل له شيء معين وإصلاح الدنيا ثم إصلاح إصلاح الآخرة هذا هذه أنواع انواع الانحراف عند الشباب او غيرهم ايضا من الناس حتى الكبار يقعون في واحده من هذه من هذه الانواع هذه الانواع ايها الاخوه يمكن ان نجملها في امرين هذه الخمسه اما في انحراف فكري واما انحراف ماذا انحراف انحراف سلوكي وكلها بحاجه الى وقايه نحن اليوم سنحرص على العلاج وعلى الوقاية لكن من بدأ مبكراً في حماية أولاده وأسرته ومجتمعه من أي نوع من الحراف سيرتاح بإذن الله تعالى أيها الإخوة نأتي إلى النوع الأول وهو الجانب العقلي الجانب العقلي يحصل أو الجانب الفكري ينبغي أيها الإخوة أن ننتبه لهذا الأمر خاصة أن كثير من القيام والمعارف والعلوم اليوم حصل فيها نوع من التشويش والتضييع لماذا؟ كان في السابق إلى ثلاثين سنة مصادر التلقي قليلة قبل أربعين سنة الذين لم تكن هناك تلفزيونات أصلا ثم دخلت بعد ذلك الراديوهات وبدأ الناس بسماع الراديو ثم جاء تلفزيون أبيض وأسود ثم بدأت الملون ثم جاءت شاشة ثم الان شاشات ما شاء الله ثم بعد قليل كما رايتم في الأسبوع الماضي أحد الشركات العالمية في هولندا ألغت شيء اسمه تلفزيون تماما أصبح عندك جهاز صغير جدا تستطيع أن يلعب عليه الأبناء وتستخدمه بروجكتر ويكون تلفزيون وكل شيء والتلفزيون الذي كان بالرموت هذا بعد قرابة ثلاث سنوات سينتهي شيء اسمه رموت مطلقا وسيصبح الإنسان اما بجواله ولا يذهب على الجدار ويضغط وستصبح كل الاجهزه الموجوده عندك في البيت مربوطه مع بعض فالغاز والبوتاكاز مثلا عندك والثلاجة والتلفزيون وما ادري ايش كل هذه ستربطها كلها بشيء واحد وتتحكم فيها من اي مكان في العالم شيء عجيب الذي سياتي وستلغى شيء اسمها تلفزيونات اصلا والان عندنا تلفزيون مسطح وفي السابق كثير من الاخوه الان مصابين بانزلاق غضروفي بسبب حمل التلفزيونات في زمان لانه ما شاء الله جثه ولا لا الآن مسطح وتشير أنت ولدك تاخذه أنت أيضا وتدخله للمنزل بكل سهولة ما الذي ح... الناس تتطور أيها الإخوة ما الذي حصل؟ أصبحت مصادر التلقي بهذا الحجم الضخم في السابق كان شيخ الآن عنده مئة ألف شيخ صح؟ سابق داعي واحد الآن عنده عشرات مئات الدعات في السابق أيها الأخوة الأصدقاء في القرية هم من يجتمعون بعصرات الأشياء بعد انقطاع قطع الكهرباء عنهم عشرة خمسة عشر شخص ويدصر عندهم عشوه في نهاية الأسبوع وينتهي الموضوع اليوم كل واحد عنده أربعمائة ألف متابع في تويتر خمسمائة ألف متابع في الفيسبوك وعنده عشرة آلاف في السناب وعنده خمسة آلاف في الكيك وعنده ستة آلاف في الإستجرام وتمشي الأمور وكل يوم نلهف لهف من قبل هؤلاء الشباب ومن الكبار أيضا الآن يجتمعون كلهم في استراحة كل في عالم يسبح ونحن وصلنا إلى مرحلة الإدمان بلا شك لكن الإدمان نعم لهذا النظام العالمي يقول كل إنسان يقضي 38 ساعة في الأسبوع على الأجهزة فهو مدمن يعني بمعدل كم في اليوم خمس ساعات. طبعا خمس ساعات نحن لا نشعر بها لأنها مجزأة لكن احيانا تبدأ بمحادثة في الواتساب تأخذ عليك ساعة وإذا صار عندك أكثر من مجموعة تجي هنا وتجي هنا وبعدين تروح على الخاص لفلا واحد ثم أرسل في تجي في عمق المحادثة يقول لك ما في خبز في البيت خرب عليك كل ها ما الذي يحصل أيها الأخوة مصادر التلقي زادت الثقة بال بالناس قلت ومن ثم دخل على هؤلاء كما سيأتي إنشار الإشارة إليه لهذا نحتاج أيها الإخوة أمام هذا الزخم الهائل والضخم والضخم الذي على الأمة وخاصة في الجانب الفكري أن ننتبه الأشياء التالية أولا لا نخاف من الجديد ما في داعي لنخاف من الجديد بل انا ارى ان كل اب من فروض الكفايه عليه وقد تحصل احيانا نقول فروض عين اذا كان يتعامل مع اجيال كثيره في المدارس وفي غيرها ان يتعلم هذه الاشياء الجديده لانه بعض الاخوه المدرسين عندما يسالهم طلابهم عن لعبه من اللعب يقول له هذه اكله من الاكلات والله واحد في احد المدارس ساله عن اكل عن طلب عنه فقال هذه اكله بس المايونيز فيها كثير جدا وكان يتكلم ب يعني لماذا هذا الضحك عليه؟ هم يضحكون أصلاً في داخلهم على أعلى لهذا يحتاج الإنسان سمع إيش معنى كيك؟ يا على خلاق اشترك فيه أسبوع ها أعرفوا أعرف المصطلحات التي تستخدمها هؤلاء الناس وما هي الشعارات الموجودة فيها إلى غير ذلك تتعرف عليها السنابة الآن تجد بعض الناس محجمين عنه أنا لا أقول لك اجلس عليه عشرين ساعة ثلاثين ساعة لا لكن تعرف اعرف هذه الأشياء الأمر الثاني إذن أول شيء لا نخف من الجديد بل نحاكمه لأصول الاسلاميه الامر الثاني تنمية حس المقارنة عند الابناء فإذا جاء مثلا الابن وهذا يحصل الان لو تناقش ابنائك ستجد انهم يركزون دائما على سلبيات المجتمع على سلبيات جهة ما على سلبيات دولة معينة لا انت اي انسان او اي ابناءك طلابك في المدرسة ذكروا السلبيات مباشرة انقلهم بعد ان يتكلموا في السلبيات الايجابيات حتى يحصل عندهم نعمة أيها التوازن ضروري لأنه بكثرة السلبيات وهذا سأشره لها بعد قليل تربي في الأبناء نفسية سيئة جدا أيضا أيها الاخوه ينبغي حتى ن يعني نحتوي هذا الكم الهائل من المعلومات والمعرفة والأشخاص تنمية القدرة على سماع وجهات النظر المختلفة مهما بدت غير ناضجة وغير منطقية ينبغي الأبناء يسمعوها قد يأتيك واحد يشرق برأي معين اجعل ابنك اسمعه ثم بعد ذلك يأتي به الصواب استمع ثم ثم احكم أيضا ينبغي أن نوصل للأبناء قاعدة مهمة في الشرح وهي أن كل الآراء تحتمل اخطاء والصواب ما عدا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكل من يؤخذ من قوله ويرد كما قال إمام مالك وبقية الأئمة وأن الجميع معرض للخطأ لكن نوعية الخطأ تختلف ولا معصوم إلا, إلا من عصمه الله عز وجل ثم هناك قضية مهمة انتبهوا لها أيها الآباء أيها المحبون وهي التربية الإيجابية اللفظية نحن عندنا تربية إيجابية سلوكية بعدم استخدام العنف مثلا وغيره لكن عندنا تربية إيجابية لفظية بمرض بهذا لدينا مشكلة اليوم في المجتمع أن بعض الأسر تعيش نفسية سلبية لا يسمع الإبن بمجرد ما يدخل أب أو يجلس معهم إلا كلمات التلاوم والشكوى من سوء الأحوال والتأفف من هيمنة الأعداء على الأمة وغير ذلك والتذمر من سوء من سوء الخدمات فإذا دخل تكلم على الحفريات وعلى الصبات الموجودة ثم يكون مشغول بجواله ويضرب رأسه بسبب مطب يسب المطب ولا حط المطب ولا صح؟ السبب مين؟ سبب الجوال الذي انشغلت به أو كان مسرعا فأخذه ساهر المبارك فإذا اخذه بدأ ماذا؟ يسب السيارة ومدرش والناس المشكلة ليست في ساهر المشكله في الانسان الذي يقود السياره لكن نحن ايها الاخوه اعتدنا ان نعلق دائما ونرمي باخطائنا على الاخر لانه هذا سهل من سهل في التملص من المسؤوليه لهذا تجنبوا هذه الطريقه في الحديث مع ابنائكم تجنبوها تماما وهي الحديث السلبي كل شيء سيء انت تحدثوا عن البلد يتكلمون بسلبيه إن تحدثوا عن المجتمع تكلموا بسلبيه إن تحدثوا عن جهه معينه مرور شرطه امن اي شيء تحدثوا بسلبيه اذن من الذي بقي ولهذا ايها الاخوه لا شيء يفسد عقل الابن يرحمك الله من قضيه معينه وهي ان يجد انسانا يتكلم او يغتاب الناس في شيء هو يقع فيه المشكله اليوم نحن نتكلم على اشياء ونحن نقع فيها لما نقول لابنائنا شوف الناس لا يعتنون بالنظافه ويرمون في الشوارع فما يخرجون مع والدهم ويرمي هو ايضا في الشارع ولذا عندما يستمع الابن عباره سلبيه ما الذي يحصل يشعر بفساد الدنيا انظروا القضية كيف تسربت إليها يا إخوة ليست المساله في يوم وليله لكن عندما يسمع هذا في الشارع ويسمعه في البيت ويسمعه في المدرسه سوف تنقلب نفسيته في الداخل وسيتعلم الانطواء والسلبية لأنه يعيش مع مجتمع سلبي وسيء ويفقد أيضا روح المبادرة الشخصية بسبب ماذا؟ هذا الكلام السلبي والسيء ولهذا عندما تسود اللغة الإيجابية ماذا سيحصل؟ ستجد إنسان يتمتع بنفس هادئة ومتزنة أيضا ويتمتع بنفس منصفة لغيره إلى جانب الانفتاح وروح المبادرة أيضا مع الآخرين أيضا إذا ربيت على الأشياء الإيجابية والتعامل الذي ذكرته قبل قليل من الإيجابيات والسلبيات ومن كذلك سماع رأي الآخرين وتحمل الخطأ والصور ستجد أن إنسان ستربي إنسان قادر على السماع والحوار وتغيير ما يحتاج إلى إلى تغيير في حياته لماذا؟ لأنه تعلم بأن في كل جدار مغلق ثم تباب يستطيع أن يدخل من خلاله ليبني نفسه أيضا يؤمن بتجدد الفرص ويملك قدرة كبيرة جدا تابعوا لهذه يملك قدرة كبيرة على التكيف مع الأصلح ومع الأشياء الجديدة أيضاً في الحياة لهذا أيها الأحبة من أراد أن يربي أولاده نحن نتكلم عن التربية الإيجابية لكن نحن نحذر من التربية اللغضية السلبية كيف تربي أولادك على البناء العقلي والفكري وتجنبهم أن يقعوا في الأشياء الفكرية استمعوا معي لهذه الأمور السريعة أولاً وركزوا معي الآن هذه أشياء نظرية ذكرناها قبل قليل الآن ندخل في برامج عملية مخترحة لتطوير أو لوقاية الأبناء من الوقوع في الانحرافات الفكرية مثل هذه الشطحات مثل واحد يأتيك ممكن رايتهم بعض المقاطع تكفير للمجتمع تماما واليوم بعيد بكرة يصير قريب منك واليوم اقتل الأجنبي بكرة يقتلك أنت لهذا مارسوا هذه الأعمال البرامج العملية السهلة الهادي البسيطة القابل للتطبيق اعتياد أهل البيت الحوار والمناقشة في مختلف القضايا وتغ... وتقليب وجهات النظر فيها خاصة المباشرة يا إخوة الآن الذي يحصل أنا مرة قرأت طرفة واحد كتبها في, ال... في تويتر دخل على والدي على حساب والدي وناقش معه قضية وكان دخل باسم وهمي فالرجل تفاعل معه واحترم وجهات نظرك والقضية كذا يوم رجع الوالد للبيت ناقش الولد معه نفس القضية صك وكف ودخل الغرفة وانتهى الموضوع ترى هذه مصيبة ترى حنا نضحك تضحكون لماذا؟ لأنه هك عمل عندنا أي واحد الآن يحاور أعط ثلاث دقائق يعني حد أعلى بعدها هنا توصل لكن لما يأتي إنسان يدرك بأن الحوار يعني أنا أقول ينزع يمكن سبعين ثمانين في من الإشكالات أترضاه لأمك أترضاه لخالتك. أترضاه لعمتك قال لا والله جعل الله فداءك قالوا الناس لا أرضونه لأمهاتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ثم ماذا خرج الشاب ثم جلس قال أدنه لأن القرب الجسدي مهم جدا في الحوار. يشعر الإنسان بأن هذا الإنسان يحبه وليس أوامر وسلطة أن بعض الناس لما يحاول ولده هو في طرف المجلس والثاني في الطرف غالط خلي بجانبك قال أدنوه فلما أدننه وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه فما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأبغض شيئ إلى قلبه الزنا هذه الممارسة العملية تربوية وليست السلطة والأوامر والضرب والشتم واللعن والهجر والترك ليس هذا حلا هذا قد يكون حال قبل ثلاثين أربعين سنة إذا غربت الشمس أو جاء صلاة العشاء ما يجد أحد أصلا يستقبله سيرجع غصبا عن للبيت أما اليوم سيجد عشرات الإصابات تتلقف في كثير من بلدان العالم تخفيف النقد والتركيز على البناء والعمل والعطاء والتحسين كما قلت لكم لا شيء أسوأ أيها الإخوة من أسرة تغتاب الناس ويتفعل مثل ما يفعلون لهذا اتركوا لغة النقد وركزوا على البناء والعمل أنا أعلم بأن هذا ليس سهلا ولو فتح الآن موضوع مثلا حوادث السيارات كلنا سنتكلم عنه بسلبية صح لو تكلمنا على اي قضية مجتمعية عن الجوالات مثلا ستجد أن الحديث ايضا بسلبية نحاول نربي أنفسنا الآن وأولادنا على أن ننظر للجانب المشرق الجميل في بعض الأمور التي قد لا نراها بث روح التفاؤل والأمل في نفوس الأبناء تمام وأن اليأس ليس من خلق المسلم وصلنا بأبنائنا إلى, إلى هذه المرحلة إذا جاء ذكر الوظائف ترى آخرتك مثل أخوك آه ترى الفراج جاهز نفس الغرفة هذه لغات هذه مربي يا ولدي ما خلق الله انسان الا وتكفل برزقه يا ولدي كتب الله وانت في بطن امك اربع كلمات برزقه الله عز وجل لن يضيعك تمام هذه المعاني تحيي في الناس انه لا يئس من روح الله الى القوم الكافرون تعويد الابناء على تحمل المسؤوليه ذكر محاسن قبل ذلك ذكر محاسن التغيير والتجديد وانها ممكنه وان اثرها رائعه ان بعض الناس نحن عندنا في المجتمع يا جاحد يا جامد وهذا ابتلاء عندنا اما جاحد اما جاحد اتخذ طريقا مخالفا لدين الله عز وجل وإما جامد أصبح إنسانا جامدا لا يفكر له بعقلية يعني قديمة ولا يستحدث شيئا لمجتمعي ولا يستفيد أيضا من المنتجات الموجودة لخدمة دينه بل هو في مكانه نحتاج أن نذكر لهم أنه في قابلية الإنسان يتغير في شيء مهم هو تعويد الأبناء على تحمل المسؤولية في البيت سائق وخادمة تمام يفعلون كل شيء يقدمون الطعام ويأخذون الطعام ويأتون بالماء للأبناء وإذا نقص عليهم شيئهم على الغداء لا يقوم أي أحد منهم يرتبون غرفهم يجهزون شنطهم يساعدونهم في حال الواجبة تقصد الوالدين في بعض هذه الأشياء ماذا بقي للشاب؟ ماذا بقي للشاب يا الأخوة؟ تأكدوا بأن كما قال ابن خلدون العبيد لا يصنعون حضارة لا يمكن لإنسان عبد لشهواته أن يصنع حضارة أن يبني تاريخا لامة مستحيل، وإذا أردت أتباعا متميزين علمهم أن يكونوا أحرارا. الحرية بماذا؟ ليست الحرية المطلقة قطعا، ومثلكم يدرك مثل هذا المعنى، ولكن الحرية التي تؤهله أن يتكلم في حوار دون أن يخشى احدا دون أن يلتفت يمنا أو يسره. ليس لأنه يخاف من أن يفعل به شيء، لا، ولكنه يخاف من أن يضرب مثلا على أدنى الأشياء. لهذا حملوا مسؤولية سمعهم وأبصارهم وألسنتهم. حتى لا يتكلموا غدًا بكلام فاسد أو يتلقفوا أيضا سمعا فاسدا من قبل بعض الأشخاص تربية الروح العملية في الأبناء وقرن الإيمان بالعمل الصالح أيضا عندهم تربية الأبناء على دراسة المشكلة على أرض الواقع بين فترة وأخرى هذا برنامج مهم جدا في البيوت يا إخوة وهي طرح طرح مشكلة ثم ثم البحث لها عن حلول لكن في البداية لا تدخل في الأشياء انتبهوا معي يا إخواني لا تدخل في البداية في المشاكل العميقة لا أول شيء دربهم حتى يعرفوا مظاهر وأسباب وعلاج وعلاجات خاطئة علاجات صحيحة أعطيكم أمثلة ابدأ مثلا مع ولدك وقل لهم لو أن ثعبان دخل في غرفة أحدكم كيف نستطيع أن نحل هذه المشكلة ما سبع الطريقة لو أن أحدكم ذهب في الغد لاختبار لغة انجليزية واكتشف أن الاختبار ورياضياته ليس لغة انجليزيه تمام لو أن خرج لنا تنين إذا يتحق... تكلم خرج على الناس يخرج من فمه نار مثل هذه الأشياء قد ترى انت تافهه لكن نحن... نحن ليس المشكلة لدينا فقط في الحوار لا في جو الحوار فأنت تريد أن تصنع جوا للحوار قابل للأبناء أن يشاركوا فيه الآن ترى بيننا وبين أولادنا سدود نحن لا نشعر بها النجاح الحقيقي للمربين والاباء الكرام هو ماذا أنهم يكسروا هذه الحواجز بينهم وبين أبنائهم في حواجز أعطيكم شيء وأنتم حكموا من خلاله لو أن فتاة أو شابا وقع في علاقة عاطفية هل سيذهب لوالده ولا لغيره بلا شك لماذا لا يذهب لوالد لماذا ما يثق في والده؟ ما يعرف بأن والده يحبه هو حواجز حواجز صنعت وهمية لكن كانت فيه مواقف تؤيد هذه الحواجز أنه مرة حصل لأحدهم خطأ أقل من هذا الخطأ وسأنبع على هذا إن شاء الله بعد قليل ان كل خطا يحتاج الى علاج مناسب له حصل خطا اقل من هذا الخطا فماذا فعل والدهم ضربهم جلدهم من الاول الى الاخر اصبحوا الاخطاء الكبرى يعني لو صارحه بها ماذا سيحصل لو ان الابن مثلا ضرب واحد من اخوانه وحصل هذه العلاقه طيب لو اكتشف والده بانه يدخن او عنده مقاطع اباحيه في جواله ماذا سيحصل استك مصيبه وكارثه بالنسبة له ولهذا تجد ان الابناء يعيشون بوجهين وجه مع الناس في الخارج وجه في الداخل ملائكه في الداخل ملائكه سم على امرك شوف برا يفعل اشياء عجيبه ليس هذا تشكيكا في الاخوه لا والله ولكن اقصد بانه لو وجد البيئه التي في الخارج في الداخل لو وجدته شاب متسق ليس لديه اغتراب داخل منزله الان الابن في في الخارج ايوه لما يجلس مع زملائه في الشش المجموعة والش ال الجميلة والرائع وتعشوا مع بعض ويسألوه شوف هذا الال السوالف اللي قبل عشر ساعة ساعة ونص تجد واحد منهم الواحد من الأبناء أو من هؤلاء الشباب يتكلم بطرفه وعيدها عشرين مرة في أكثر من لقاء وكل كل مرة يضحكون يجيب سالفة من السوالف معه معه في الجو تماما وعندهم مصطلح الشباب يسلي كله آه فيسلق له هذا هم عارفين مرضوا أصلا من الله لكن في البيت خليوا يعيدها مرة ثانية ترى من لينا يا أخي والله طفرنا من هالقصة لأنه بعض الناس لو تسافر معه في بعض الأشخاص لا يصلح أن تسافر معهم إلا مرة واحدة لأن سواليفه مكررة تمام وبعض الناس لا متجدد ما شاء الله مليان خزان أفكار خزان قصص بعض الناس نفس قصته اللي مع جدته قبل ثلاثين سنة يعيدها في الطيارة وهم نازلين وإذا هو على النهر، <تصفيق> فلذلك وبعض ما شاء الله يشتغل جغرافية فيبدأ يختبر الناس في مساحات الدول وعواصمها والمنتجات الزراعية الموجودة عندها لكن هذا عند الشباب لائق وسائق بشكل غير عادي ويتحملوا بعضهم البعض في هذا الأمر وإذا أرادوا التنبيه ينبيهم بلطف أحياناً قد يفعل أحدهم بعنف والعجيب أنهم يجتمعون بقدر من الله عز وجل وفجأة يصبح واحد منهم قائد صح؟ معنى هذا إنسان س... يعني يحتاج الى انتباه لهم تنمية الموهبة لدى الأبناء إذن ادخلوا بعد ذلك في العميقة كيف نتعامل مع الجوالات هذه المشكلة العميقة كيف نحرص على صلاة الفجر كيف ننمي الح... الحي الذي نحن فيه كيف نجعل الشارع الذي نحن فيه شارع مميز الآن دخلت إلى أشياء مجتمعية وأصبح هو جزء من المجتمع لأن الاغتراب الداخلي والشعور بأن هذا الإنسان ليس له أثر هذه مصيبة كبيرة جدا تمية المهبل لدى الأبناء وتطويرها وإشغالها فيه وتشجيعه عليها واحد من أبنائك عنده شيء مباح من الهوايات لا تمنعه منها اجعل هذه لكن اجعلها وقتا محددا زمنا محددا طريقة أيضا تعامل محددة دون ان يدخل في الاشياء يعني السلبيه فيها اي شيء مباح العناية بتثقيف الأبناء وتعليمهم لا ايها الاخوه لا عقليه جيده من غير تثقيف جيد ولا تفكير جيد من غير تثقيف جيد ايضا لا يمكن الانسان يفكر بطريقه صحيحه ما لم يبنى انا عندي سؤال تسمحون بطرحه هل لدينا مشروع لبناء القدرات العقليه لطلاب المرحله المتوسطه والثانويه انا ما اعرف لكن أنا اسالكم أحد مر عليه مثلا في مدرسة في جامعة في كلية مشروع لبناء القدرات العقلية هذا المخ كيف يفكر كيف يستقبل كيف يرشح كيف يفلتر المعلومات التي تاتي كيف يسأل كيف يحاور شخص عنده شبه في شيء مر عليكم إخوان فيه أحد, أحد ما سوى أحد منكم مشروع شخص سعيد أنت ابو المشاريع ما شاء الله عليك أنا سويت مشروع أمس وقعت عقد بحمد الله طبعا وقعت عقد في المرحلة الثانية في المرحلة الأولى بحمد الله انتهيت منها ودفعت فيها 200 ألف ريال 73 دورة تدريبية لتأهيل الشباب من سن 15 إلى 22 51 في ثمان قضايا و22 مشكلة, مشكلة شبابية تمر على كثير من الشباب في العالم العربي والإسلامي وإن شاء الله سينطلق بإذن الله تعالى جاهزة كل حقائبة التدريبية حقيبة مدرب ومتدرب وتمارين وأنشطة وعرض بوربوينت وسينزل إن شاء الله تعالى للمجتمع ونحن نرحب بكل أحد منكم أيها الإخوة يريد أن يتبنى هذا المشروع في أي مكان يمكنكم الدخول اليوم على الإنترنت وتكتبوا أكاديمية الأسرة وتخرج لكم الأكاديمية ومشاريعها وبرامجها وكيف تسجل فيها كسفير ونحو ذلك إذن علموا أولادكم وهنا أقول للإخوة إذا لم يدرس ولدك بسبب أن معدله ضعيف حاول أن تدخله في أي جامعة أو كلية أو مؤسسة لا تجعله يبقى في المنزل ولا تقول هو فصل دراسي ثم الفصل الثاني إن شاء الله تكون القبول أكثر بسبب المعدلات الأولى الفصل الأول أعلى لا تفعل هذا وكذلك إن وصلت هذه الرسالة لأصحاب القرار من مدراء الجامعات ووزير التعليم ينبغي أن ينتبه لهذا الموضوع وهو أن يعلم الأبناء يأخذوا شهادات بغض النظر عن أن توفر الدوله له وظيفة بعد ذلك أو لا هو الذي ينبغي أن, أن, أن يحرص على توظيف نفسه أيضا ويبنيها بشكل صحيح لكن الشيء المهم يا إخواني الكرام هنا هو أننا نحرص على تعليمه لا بد للطلاب أن يتعلموا ليس بالضرورة تعليم جامعي المهم يذهب ويتعلم بعد المرحلة الثانوية لماذا؟ <تصفيق> الاحتكاك بالعقليات في هذه السن احتكاك مميز ويصنع عنده رؤى جديدة وفكر جديد وتعامل جديد عقلية الطالب في الجامعة تختلف عن عقلية الطالب في المرحلة الثانوية لهذا الإخوة الذين محاضرين منكم أو نحو ذلك حرصوا على الطلاب في هذه المرحلة وجعلوا أول خمس دقائق عشر دقائق تبنون فيها هذا الجيل الرائع المميز في بلدنا بلد أيها الإخوة فيه أكثر من ثمانية ملايين شاب يحتاج فعلا إلى كل كلمحانية صادقة فعلا يتبناها هؤلاء المربون أمثالكم الجانب الثاني جانب الروح والخلق والسلوك ويستحق منا أعظم العناية والاهتمام واليوم يتعرض لأكبر هجمات الغزو الثقافي شرأسة وعتوان لأنه عندنا يا شبهات يا إيش ها شهوات هذا هنا الشهوات الجانب السلوك الأخلاقي هو الشهوات فواحش واليوم أيها الإخوة الشهوات التي كانت تزدرى من الناس أصبحت تلمع وتسمى بأسماء جديدة ويصبح لها قانون دولي فأصبح الشواذ اليوم ما يسمون شواذ يسمون ماذا مثليين ثم هذا القانون يراد أن يطبق على البلاد العربية والإسلامية نحن مش إزة الآن منه لكن تأتي أجيال بعد ذلك تتلقف مثل هذه الأشياء ولهذا ماذا يقول أحد السلف يقول والله ما المنكر أخشى عليكم إذن ماذا تخشى؟ ولكن أخشى أن تالفوا الدخان أول ما جاء كان الناس تألفوا ولا تحاربه تحاربه كان ممكن بعض كبار السن الله يعطيهم الصحة والعافية قبل خمسين سنة في ناس عندهم شيء الموضة شعرهم ها؟ يقول يا حالق الموضة ها؟ يصر راسه بطريقة معينة يأتون به الهيئة في السوق ويحلقوه أما إن رأوا شخص ها يدخن دار في الله الان كيف عند الاشاراته في كل مكان ناس تدخن الا من رحم الله اذا نحتاج الى ان ننمي المروءه والفطرة وكذلك الخلق والقيم الاخلاقيه لتكون فعلا تشمئز من هذه الاشياء ولهذا اليوم التيار البهيم الشهواني العالمي يشتد ضراوه يوما بعد يوم وفتح المجال للشهوات وضيقت مساحه المحرمات وأصبحوا يدافعون عن الشذوذ أهله وأصبح ينتقد الطهر والعياذ بالله الطهر ينتقد أخرجوا آل فرعون أخرجوا آل لوط من قريتكم إيش ذنبهم من يصدق هذا إنهم أناس يتطهرون أصبحت جريمة آل لوط الطهر ولهذا سيأتي زمان إذا ألف الناس المنكر ولم ينكروا ولم يحصل مدافع شرعية سترى مثل هذا الأمر خلاص أصبح شيء في حياة الناس ما هو الحل دائما للشهوات الزواج المبكر زوجوا أولادكم وبناتكم في سن مبكرة وتركوا صالة مدركة بثلاثين ألف وجمع الناس كلهم من الأطراف إلى الأطراف لا يعني شيء مختصر وفي استراحة والحمد لله أهم شيء من يشعر هذا الزواج أما أن يتكلف الإنسان ب300 ألف 400 ألف يأخذ 300 ألف ويعطوه في يده دعوه يشتري شقة لعلاج القضية الأخلاقية والروحية والسلوكية نحتاج إلى الممارسات العملية التالية أولا تذكير الأبناء بخالقهم سبحانه وتعالى وإجلال الله تعالى في نفوسهم وحبه وتعظيمه جل في علاه الأمر الثاني تنظيم لقاء أسبوعين لتداوس كلام الله تعالى وتدبوره في داخل المنزل ترتيب يوم في الأسبوع تستيقظ فيه الأسرة قبل الفجر بنصف ساعة لتذوق حلاوة التعبد والمناجه يوم في الأسبوع يوم في الأسبوعين يوم في الشهر ويجوز أن, أن, أن يأم بهم مثلا أبوهم ونحو ذلك أيضا الحرص على صلاة الجماعة واصطحاب الأولاد المسجد والانتباه لهم تعويدهم الأذكار والالتزام بها جلسة أسرية أسبوعية في سيرة أحد أعلام الإسلام المعروفين بالاستقامة والصلاح لا تقول لي بأن الأبناء منشغلون باللاعبين ليس هم السبب هم لديهم رغبة داخلية في التعلق بالعظماء السبب نحن لأننا لم نأتي في بيوتنا ونعلمهم من ابن المبارك ولا احمد بن حنبل ولا أبو بكر الصديق ولا عائشة ولا فلان ولا فلان تمر علي أسماء ترضى عليهم لكن ما يعرفهم ما يعرف ابناؤنا ناحية بن سعيد القطان ولا علي بن المديني ولا سفيان الثوري ولا سفيان بن عيينه ولا عبد الله بن المبارك ولا غيرهم من الجابذة والعلماء الصالحين المستقيمين الذين صنعوا تاريخا ومجدا علقه بهؤلاء الرموز أما أن يبقى أبناؤنا فقط نجلدهم بأنهم يهتمون باللاعبين ليسهم السبب يتحملون جزء من السبب نعم لكن السبب الحقيقي هم المربون والآباء لما تخلينا عن دورنا نحن سعد بن أبي وقاص كان يجلس مع أولاده ويقول تعلموا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم ويعلموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده في داخل البيت أيضا أن نشرح لأولادنا أن النجاح الحقيقي هو نجاح روحي في المقام الأول وأن أعظم الانتصارات التي يحققها الإنسان هو انتصاره على شيطانه وعلى نفسه في الداخل أعظم من انتصاره على أشياء الآخرين الإشادة أيضا بالتفوق الأخلاقي والسلوكي الذي نراه على أبنائنا إذا رأينا خلقا منهم جميلا فينبغي أن نركز على هذا الأمر نأتي الآن أيها الإخوة لي نحن ذكرنا الجانب الوقائي الآن الجانب العلاجي الجانب العلاجي وخاصة في الجانب الفكري وسأركز عليه هناك انحراف فكري وتطرف اليوم ديني حصل عند بعض الأشخاص له أسباب كثيرة جدا سواء كانت هذه الأسباب داخلية أو خارجية لكن سأمر عليها أيضاً بسرعة أولاً من الأسباب أيها الإخوة التي تدفع بعض الشباب إلى تبني هذا الأمر خارجية واقع المسلمين واقع المسلمين والاضطهاد الواقع عليهم في كثير من البلدان هذا دفع كثير من الشباب بل دفع كثير من أعداء الإسلام أن يستثمروا الشباب ويدخلوا عليهم من خلال هذه النقطة ولهذا هذه بحاجة أن يتكلم عنها بوضوح وصراحة وأن يبين المنهج الشرعي في التعامل مع أحداث المسلمين التي تمر عليهم الانفتاح على أفكار جديدة أيضا في المجتمعات لم أحد من كبار السن يعرف عبد الشيطان ما يعرف الآن قبضوا على مجموعة كبيرة من الشباب على مستوى العالم العربي والإسلامي وهم عبدا للشيطان أفكار جديدة دخلت على الناس التغرير بالشباب وصغار السن محدودية التعليم ثم شحنهم نفسيا أول شيء يغرر بهم ويبدأ معهم بأشياء بسيطة ثم بعد ذلك يشحن نفسيا أيضا من الأسباب أيها الأخوة القصور في فهم نصوص الإسلام وتعاليمه من قبل الشاب ولهذا قد يغر هذا الشاب بسبب ضعف العلم الشرعي الموجود عنده التحمس والاندفاع وتغليب العاطفة دون الدين أو العقل وكما ذكرت لكم قبل قليل عدم استقرار عاطفي ونفسي عند الشباب يستثمر من قبل هؤلاء الأشخاص ويبدأ ويتكلم عن العزة ونصر الإسلام والمسلمين وتدمير أعداء الدين وتبدأ عنده مصطلحات ما سمعها ولا عارفها بها لكن نفسيته ومرحلته العمرية تجعله يحب مثل هذه العبارات ويصبح الشخص العادي احد الاشخاص الان قائد في في يعني مكان ضال وللاسف الشديد كان مدمن مخدرات وهو مدمن مخدرات ذهب الى تلك الاماكن لكن ماذا فعلوا به جعلوه قائدا مباشرة سهل القائد هو ضايع ضايع أصلا ما عندهم مشكلة في هذا الأمر لهذا ينبغي لهذه العاطفة أن تستثمر وهذا الحماس أن يستثمر أيضا بالأشياء النافعة الفجوة بين الحكومات والشعوب مما أفقد التواصل بينهما والعمل المشترك أيضا اعتقاد أيضا الشباب أن الحكومات تفتقد الدور المؤثر في السياسة الدولية أيضا الفجوة بين العلماء والشباب فبحث عند عندئذ عن مراجع وعن أشخاص يعود إليهم فوقع في أيدي غير الثقات أيضا من الأشياء التي دفعت الشباب لمثل هذه التصرفات الإحباطات التي يشعر بها الشباب نتيجة للسياسات الغربية تجاه العالم العربي والإسلامي فهو يرى حوادث الإخوان في البلد الفلاني والثاني والثالث تستثمر هذه وفي السابق أيها الأخوة كنا نسمع عن أحداث مثلا بلد بعيد عنا من خلال كتابات تأتي بعد سنتين من الحادثة صحيح؟ واحد ألف ذكراته لكن الآن لا الآن تحصل قضية مصيبة في بلد تفجير تقتيل تدمير للمسلمين تنقل على الهواء مباشرة ليس بين الحدث إلا بضع دقائق هذا يستثمر الآن على الشباب شوف كيف ما يحصل لإخوانك المسلمين وأنت جالس في بيتك أنت رجل فاشل أنت رجل ضائع ويستثمرون هذه في الشابة ثم يبدأ بعد ذلك باستخدام الحروب التي قامت بها دول الغرب على دول العالم العربي الإسلامي كانت أيضا سببا ومبررا لبعض الجماعات أن تنفرط ينفرط عقدها الشرعي في البداية يعني بدايتها إلى ظلال إلى وضياء قصور مؤسساتنا وأجهزتنا ذات العلاقة بالشباب عن القيام بدورها نحن اليوم نناشد هذه الجهات من وزارة التعليم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشباب وغيرها أن يعتنوا بهؤلاء الشباب ضعف الضبط الأسري ووجود الخلل في التواصل بين الوالدين والأبناء هذا موضوع نحتاج أن ننتبه له أيضا أيها الأخوة في التواصل ضعيف في البيوت وذكرت لكم في درس سابق أن أحد الآباء جمع جوالات أولاده عشان يعرف إيش اسمه تحصل بعض الاولاد كاتب الوالد الحنون الغالي فكل الابناء كاتبين هيئه التحقيق والادعاء العام يعني ابوهم جالس يمارس عليهم ماذا تحقيق تمام لهذا نحتاج انه اقتربوا من اولادكم ناقشوهم في افكارهم انظروا ما الذي يوجد في عقولهم بدل ان تتفاجئ بعد ذلك بولد يفعل مصائب الفراغ الذي يعاني منه الشاب عدم وجود برامج خاصه يملا بها الفراغ وجود تطرف معاكس يستهزئ بمشاعر وقيم الإسلام ويسفح رموزه من العلماء والدعاه المشهود لهم بالخير والصلاح ويشكك في معتقدات المجتمع وثقافة المجتمع هذا للأسف الشديد هذا التطرف الجاحد هذا والجحود يجعل هؤلاء الشباب ينتكسون انتكاسة عظيمة جدا ويفكرون في تصفيه هؤلاء أو إذائهم وغير ذلك وهذه معضلة كبيرة تحتاج فعلا إلى انتباه في داخل المنزل يحتاج الآباء أن ينتبهوا إلى قضية الاستقرار الأسري وعدم وجود مشاكل داخل البيت تحرصوا على ضع هي مشكلة ضعف الحوار داخل المنزل فقر المشاعر عند الأبناء ولذلك يحاول أن ينطوي ويبحث عن من يحترمه ويقدره في عام 1973 حصلت حادثة في السويد في ستوكهولم جاء واحد إلى مصرف من المصارف وحاول أن يختطف بعض الأشخاص المهم جلس في المصرف ستة أيام وحجز ستة أشخاص في الداخل من ضمنهم امرأة هذا الشخص المحتجز هذه المرأة التي في داخل البنك كان لها خطيب واحد يعني خاطبها فما الذي حصل هذه المرأة تعلقت بحب هذا الشخص وبشراكه حتى تركت خطيبها وبعد ذلك انتظرته حتى يخرج من السجن وتتزوجه سموها موجودة في ممكن ترجعون إليها اسمها متلازمة ستوكهولم. وهذه ألفها رجل اسمه وليام باجيرو في عام 1973 عجيبة جدا ترى هي أنت بالمناسبة الذي يريد أن يقرأ عن هذا الموضوع حاول أن تقرأ متلازمة استوك وتقرا وتقرأ عقدة أوديب وعقدة إلكترا عقدة أديب مهمة جدا أيضا في فهمها والتي يعني يعني الشاب صاحب الأقدام المتورمة وكيف قتل والده بعد ذلك وتزوج أمه وأنجب منها بنتا وانتحرت أمه ثم هو يعني أخذ عينيه قصة طويلة لكنها مهمة جدا في فهم كثير من النفسيات اليوم لما يأتي إنسان وقت واحد من أقاربه القضية لم تأدي جزافا أيها الأخوة بل هناك نفسية صنعت في هذا الابن تحتاج يحتاج أن ننتبه لها ضعف الاستماع له الخوف من المربي ضعف الاهتمام بالتربيه داخل المن المنزل. الانشغال المربي بروز مشاكل والدين أمام الأبناء عدم العدل بين الأبناء يجعل هذا الابن ينحرف ويذهب عن يبحث عن مكان آخر غياب الهدوء والسكينة داخل البيت غياب الأب الطويل عن المنزل سواء في رحلات أو استراحات أو عمل أو شلال إيش بعض الآباء يا أخي؟ والله أنا في نظري بعض الأشخاص ما يصلح له الزواج إذا كان بهذه الطريقة يتزوج ثم يرمي أولادهم في البيت ثم يأتي من العمل قرب العصر ثم ينام ثم يذهب مع شلتها واستراحتها استراحتها أو عملها أو مكتبه العقاري ونحو ذلك إلى منتصف الليل أي أبوة هذه ثم بعد ذلك اكتشف أن ابنه مدخن أو يقع في تفحيط أو ما بس سبب أنت ولهذا ابن قيم رحمه الله يقول في تحفة المودود وأكثر فساد الأبناء من قبل الآباء لأن الأب سلطة ضابطة الأم ما تستطيع تفعل كل هذه الأشياء ما الذي سيجعلها تتابع ابن في الثامنة عشرة في خارج المنزل؟ احتجن. ننتبه لهذا تضخيم الأخطاء الصغيرة والتافهة وعقابه عليها. التناقض بين ما نطلبه به وبين ما يراه في المنزل. عدم مراعاة المراحل العمرية أيضاً في واقع عند وقوع الخطأ ضعف رسالة المعلم على الطلاب. أيها المعلمون انتبهوا لهذا غياب القدوة في الشارع والمدرسة والمسجد كثرة المثيرات للشهوات اليوم الشاب الذي يصبر على الشهوات هذا هذا يوسف هذه الأمة. اذا كان يوسف تعرض لمرات العزيز فاليوم عندي ألف امراه مثل مرات العزيز وممكن واحد يحب واحده في كندا واحده في الهند واحده في استراليا وحده ما ادري ايش وكل اشقى حب ويرسلها لها من هالقلوب المليانه ورد وما ادري ايش وكلام فارغ وضاعت اعمار وما ينام الى الفجر وهو رسائل من هنا ومن هنا وحبه وعشقه وغرام وصاحبنا نائم زوجه يا اخي زوجه خلاص بلق هذا الانسان بلق في سنه ثاني جامعه لماذا تنتظر حتى يتخرج لازم واحد ينتظر ويشتري كامري عشبي وبعدين لازم أدري إيش مضروري خلو يتزوج ويعيش حياته تزايد المؤثرات السلبية مثل الإعلام والدعاية قله ميادين التربية السليمة أو ضعفها أعطيكم مثال يعني تحفة الاجازه الصيفيه انتهت صح؟ من أشرك ولده في مركز صيفي؟ اصلا في مراكز صيفية؟ كم في مركز صيفي في مكة؟ مكة هي ثاني منطقة مكة المكرمة هي ثاني منطقة بعد مدينة الرياض ولا لا؟ ستة ملايين هناك وهنا قرابة أربعة ونص أو خمسة يعني كم نحتاج من مركز صيفي ونادي قيم تربوي ترفيهي ممتع مفيد لأبنائنا هذه هذه المشاريع الحقيقية وليس المشروع أن الواحد يذهب ويدفع ثلاثين ألف أربعين ألف ويا على باندونك ودور في باندونك الحين يشفوا ويرجعوا يشفون ويرجعوا <تصفيق> <تصفيق> ياك لو جلست هنا كان الشفاء أحسن ولا لا بلا شك المحلي ما في مثله البطالة أيها الإخوة أحد الأسباب التي أدت إلى الخوف والقلق على المستقبل بل فقدان الأمل والطموح وعدم الرغبة في مواصلة الدراسة بل إهمال الدراسة تجد الشاب ما شاء الله أول فصل دراسي يا سلام بعد الفصل الثاني الفصل الثالث اثنين معدله. وذلك يضطر بعض الشباب اليوم الفصل الثالث أو الثاني ينتقل لكلية أخرى وبدل ما تكون الجامعة أربع سنوات تصبح ثم عشر سنة سنة ونصف الاقتصاد بعدين علوم إدارية. بعدين حول اصول الدين بعدين انتهى ما اصول الدين ما فلح قالوا للشريعة الشريعه ما شاء الله تبغى واحد حفيه راح الشريعه رسب في سبعه مواد في اول فصل دراسي قالوا له اسهل شيء تروح علم النفس راح علم النفس رسب قالوا التربيه الاجتماعيه ما شاء الله وعليها طلب المهم هو رحلة البحث عن التخصص المناسب 12 سنه وفي الاخير ما ترونه تغير وظائف الاسره السابقه الانفتاح الإعلامي الموجود اليوم للاسف الشديد الذي غزل العالم وسوق العالم ايضا ثقافته واوجد انحرافات خطيره وبنعوم ايضا هادئه جدا ومما زادت طينه بلا ايها الاخوه سهوله التواصل بين دول العالم اليوم عندنا مواقع الحاد ضخمه الحاد بس تريد تخرج الناس من دين الله عز وجل غير الشكوك وتجعل إنسان تذكرون زويمر كنا نقرأ له عبارة زمان يقول لا تخرج المسلمين أخرج المسلمين من دينهم ولا تدخلهم في النصرانية يجعلهم ماذا حيارة هذا الذي يفعل الآن في الإعلام حيارة ولهذا هذا جزء من تربيتك أيضا في البيت العولمة وانتشر ثقافة وفكر موحد للمجتمعات وجعل اليوم الناس زعزع ثقافة الشباب في تراثهم الإسلامي وفي هويتهم الثقافية وحببهم في المجتمع الغربي وأصبح عنده هزيمة داخلية نحن مشكلتنا ليست في الهزيمة الخارجية لذلك أنا أكبر عبارة أكرهها ما أسمعه من بعض الإخوة يكتبونه ارفع رأسك متى كان رأس المسلم دنيا أو نازلا متى كان العز للإسلام والمسلمين كون الإنسان في ضعف ليس معنى هذا أن رأس المسلم ضعيف لا مشكلتنا في الداخل الداخل يحتاج إلى رفع هم وثقة كنت أقرأ قرأت هذا الأسبوع كتاب شكيب أرسلان لماذا تقدم الغرب وتأخر المسلمون كتاب لطيف طبعا هو عبارة عن سؤال تقدم به شاب من جاوة أرسل الشيخ محمد رشيد رضا وجاب عليه شكيب أرسلان اقرأوا في أشياء جميلة ورائعة يحتاج الإنسان ينتبه لها كم باقي لنا شيخ؟ كم؟ دقيقتين تباركت دقيقتين العلاج هناك علاجات خاطئة يستخدمها بعض الآباء لاحتواء أبنائه انتبهوا لها تمييزه عن الآخرين بالمظهر القسوة والضرب والعنف كثرة النقد والتعطيم كثرة التوبيخ والإهانة كثرة العتاب على الأخطاء محتملة اشعاره بالمراقبة في كل صغيرة وكبيرة لا تراقبوا اعطوه ثقة وراقبوا من بعيد والمراقبة ليست للتخون ولكن لمنع التفريط من أن يقع في خطأ دون أن ينتبه له لكن أن تكون الحبل على الغارب هذا خطير منعه من المصاريف تفضيل بعض الابناء على بعض الاغراق في الترفيه تطبيق اساليب فلان دون مراعاه الفروق الفرديه الاغراق في المثاليات الاستعجال في صلاح الابن هذه علاجات خاطئه في علاجات صحيحه نحتاج ان ننتبه لها في داخل الاسره وفي الخارج اما في الداخل فاول شيء نعتني به صلاح الوالدين وكان ابوهما ثم الدعاء ثم القدوة تقول لاولادك احترموا المواعيد انت اول واحد صح ترى يوم الخميس ان شاء الله رايحين للطائف ويمر خميس وخميس وثلاثة خميسات تبدا اشراط الساعه الوسطى وهو باقي ما طلع الطائف الاستماع بيقظه للابناء التركيز على الايجابيات عند الولد وإظهارها سوي دائما زوم كذا على على الاشياء الايجابيه عند ولدك ودائما عندنا قاعده في التربيه كل ما تركز عليه تحصل عليه اذا قلت لولدك يا غبي بيطلع ايش ذكي سيدمر العالم كله عقد جلسات حوار صريحة ومفتوحة مع الأبناء حتى في القضايا الساخنة ما عندك إشكال بس تكون جاهز أنت بناء الثقة عند الأبناء إشاعة الحب في البيت بعد أن لما تكتب رسالة ما بالله من من يصبح منا على أولاده في الجوال والله صعبة صح والله أصلا حتى الزوجات أحيانا يعني إذا الواحد يبغى زوجته ومحبتة وموادة رسلها رسالة وقلبه ما أدري إيشو صباح الخير يا ولدي خلي بكره يتفاجئ انه في درس الرياضيات اللي في الحصه الثانيه ولا في الاولى في ورقه مكتوب فيها ولدي كم احبك واثق بك و تتظن هذه العبارات عاديه والله تصنع في الابن اشياء عجيبه لكن اين المطبقون لا تعرف على اولادك تعرفون اولادكم في اي سنه دراسيه والله واحد ما يدري أحره هو رابع في خامس في سادس ولا متوسط وينتقل لمدرسة بجنبه ولا يدري عنه تعرف على أولادك اعرفوا أولادكم كن حازماً رحيماً لا للدلال والشدة والإهمال البعد عن تربية الأزمات البحث عن الجاد عن أصدقاء صالحين صاحبه اجعله جزءاً من أسرة نوع في أساليبك التربوية لا ترهقه نمي ثقافته علمه الجديد وتعلم منه غير أجواء المنزل ورتابته احرص على التربية النفسية في أن تكون داعماً له في النجاح وفي السفر وفي الشفاء وغير ذلك التدرج في حل المشكلات تقدير حجم الخطأ تقدير علاجه الزواج المبكر ركزوا عليه اليوم ذكرناه كثير من المرات ابعادوا عن المثيرات والجلسات غير الجيدة باقي دقيقتين صح دقيقة يلا أخيرا أيها الأحبة نحن باقي عندنا يمكن أربعين علاج لل مستوى الوزاري واستراتيجيات أمنية واستراتيجيات التوظيف واستراتيجيات إعلامية واستراتيجيات المؤسسات التعليمية واستراتيجيات المؤسسات الشبابية واستراتيجيات العمل التطوعي. كل هذه تحتها برامج عملية. لكن أخيراً أنا أوجه رسالة سريعة لواحد من الشباب اسمه أحمد. هكذا أحمد جعلته في رأسي بس ما أدري مين أحمد. فأقول يا أحمد. لقد قال رسولك صلى الله عليه وسلم انه من يأش منكم فسير اختلافا كثيرا وقد قال أنس وهو في زمن تتوافر فيه صحابه كثر وتابعون لو خرج فيكم رسول الله ما عرف من دينكم إلا الصلاة يا أحمد ما الذي, ما الذي دع الشاب أن يفجر نفسه هل هو نصر الإسلام والمسلمين أم هو غل في نفسه زراعه شخص لا يخاف الله في قلب هذا الإنسان إن كان نصرة للإسلام والمسلمين فهل تحقق له ما يريد لا هل تغير شيء ألم يضيق على الخير وأهله وتشوه صورتهم أمام المجتمع بعد فعله هؤلاء الذين قتلهم بماذا سيجيب بين يدي الله تعالى عن دمائهم الذي ذهبت بغير وجه حق يا أحمد مسائل التكفير مسائل تنقطع دونها عناق الرجال وهي أسهل الطرق لملئ قلبك بالكره لمجتمعك وبلدك وأهلك وعلمائك وحكامك فسلكوها فأعموا بصرك عن حقيقة يا أحمد قد جاء في الحديث لا تجتمع أمتي على ظلالة فهل تظن هذه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها ظالة حينما اتفقت على تجريم هذه الأفعال يا أحمد ألم يقل نبيك صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء إلا زانة فهل من الرفق التفجير والتكفير وقتل الناس أقاربهم وأباعدهم يا أحمد هل تدري آثار هذه الأفكار على غير المسلمين؟ لقد منعت كثير من الدخول في الإسلام يا أحمد بيننا وبين عصر نبوة 14 قرنا وقد حصل فيها ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسير اختلاف كثيرا يا أحمد هدفك خدمة دينك فقم بهذا لكن ليس بهذه الطريقة يا أحمد نحن كدولة ومجتمع لسنا ملائكة ولكننا قطعا لسنا شياطين بل بشر لدينا من الخير والشر والصواب والخطأ وها هم الناس في مدافعة لتثبيت الخير وتقليل الشر وهكذا حتى يلاقو الله سبحانه وتعالى يا أحمد أخيراً الجهاد ذرة سنة الإسلام ولا عز للإسلام المسلمين إلا بالجهاد والدفاع عن دينهم ولكن الجهاد والقتل له شروطه وضوابطه العام والخاص التي لا يعرفها إلا الكبار والتي رعاها الشرع ولم يدعها لأحد الناس حتى يقرر متى ما شاء ي يقاتل أو لا يا أحمد افتح عينيك كلتيهما وانظر المجتمع بكلتا عينيك لترى إيجابياته وسلبياته أما أن تركز على السلبيات فقط فهذا جور وظلم كما أنك لا ترضى أن تتكلم على سلبياتك نتكلم على سلبياتك ونترك إيجابياتك وترى أن هذا ظلم فكذلك نظرك للمجتمع يا أحمد اتق الله في بلدك وعلمائك وحكامك ومجتمعك بدل أن تهلكنا وتهلك نفسك اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم اصلح شباب المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين اللهم احبب الينا واليهم الايمان وزينه في قلوبنا وقلوبهم وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين شكرا ايها الاخوه على حسن استماعكم واصغائكم والعذر منكم على الاطاله لان الموضوع يحتاج الى مثل هذا الامر والله تعالى على مصلي الله وسلم نبينا محمد